بوك 2 چترئيسیت شیست ستة و أربعون ديسکوتیکتا في صالة ديسكو في صالة ال ديسكو مياسтоتو سوبودنو هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ ماжели بر هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان أجلس بكل سرور بكل سرور как намирате كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ ماуко силна. عالية قليلا. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. لكن Тазиф, ъжей джидден. Често ли идвате тук? Хелтаки, мираран, илахуна? Хелтаки, мираран, Не, за първи път. хеди, ула. хеди, ия, мъррал, ула. Никога не съм бил тук. لم اكن هنا من قبل ابدا لم اكن هنا من قبل ابدا تانصوvate هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص pokas no mozhebi ممكن لاحقا ممكن لاحقا asne mogu da لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع <تصفيق> ان جيدا تفسم <تصفيق> هذا سهل جدا هذا سهل جدا شتي بوكازا انا اريك انا لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى جكتك <تصفيق> هل, هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد ده ما برته نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديق؟ اتوغو إي 2 هو يأتي هناك بالخلف ها هو يأتي هناك بالخلف